يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرزعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سخارا وما هم بسخارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب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 ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة من قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يزره وما لا ينفعه ذلك هو الظلال البعيد يدعو لمن ظره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالح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 إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر من إن الله يفعل ما يشاء هذان خصما نختصمو في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤسهم الحميم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 إلى صِرَاطِ الحميد إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ والمسجد الْحَرَامِ الذي جَعَلْنَاهُ للناس سَوَاءً لِّلْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ ومن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ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 الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبُدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فذكر اسم الله عليها صفا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر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 من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيعهم وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض يقام الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا إن الله عاقبة الأمور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 ليجعل ما يلقي الشيطان فترة للذين في قلوبهم مرض والخاصية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم السارة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ يومئذ للله يحكم بينهم والذين منوع من الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآيات أفواهك لهما ذر مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ما تون الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخلنهم مدخل يرضونه وإن الله لا عليم حليم ذلك ومن عقب بمثل ما عقب به ثم بغي عليه لا ينصر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 أَلَمْ ترى أن اللَّهَ انزل من السماء ما أنفته الأرض محضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له الغني الحميد ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلكة تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لراوف الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن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 وما قدر الله حق قدره إن الله لا قوي عزيز الله يصرف في من الملائكه رسله ومن الناس ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الأمور يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وهو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملته بكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير